عباس خويا اسمعني اسمعني خادم الحسين احمد القريشي احمد القريشي اسمعنا كل الناس ربيع يوم للعباس قلبي اسمعنا كل الناس ربيع يوم للعباس ربيع عيون من شعبان نقري بجلب الغيره نقري بجلب الغيره دايري فرحه للعباس بشهر شعبان وقدها على القرار لما نقبل الدرعاء لما نقبل الدعال بالعظاز مرحالين ويانا الانس والدار بعيد لا فداد حلقنا على الحيطان علقنا على الحيطان قمنا المحفل بعيد بيعيام للعباس غادي ايام من شعبان نقاهه بسنا بالغيره نقاهه بسنا بالغيره يوم الرابع بشعبان بدقات لا في دات الزود وي مولد ابو السجاد ميلاد القمر معقود ميلاد القمر معقود من اي في مرفوعات للمعبود مرفوعات لي النهار والقبدي يالجنها حدود والقبدي يالجنها حدود لو زنت قبل للطوف باوي على المنار نشوف لو زنت قبل للطوف باوي على المنار نشوف واحد شوف بلا اذان واحد شوف بلا اذان نطرا بس لمونغير نطرا يا عم للعباس خلي تسمع لكل من شعبان نقراها بس دب بس دب الغيره يا جبت المناير زي الباء وعزينا على علي علي علي علي علي علي قلا مو يا هلي جيت طفوه والماي يفرع العقبايز كون ندق بصلبه كون ندق بصلبه علي, علي علي علي علي علي لو ما خادم اهل البيت قله يا وجهه طفيت لو ما خادم اهل البيت قله يا وجهه طفيت واحنا قبله كان نقراي بس يا ابو الغيره كل الناس غاب يا يوم للعباس قلبي يسمع لكل الناس غاب يا يوم للعباس غاب يوم من شعبان نقهر بسنا الغيرة الغيره نقهر بسنا ابو الغيره حسين للعباس قدير صفى والمروه يعني حسين والعباس صارا وملتقى الخو واللي معيد جبل عرفات اللي زي نبي هو ونهريل على القميص زمزم بيها الناس تروى بيها الناس تروى باسمين نجم الشيطان للعال كل بني سفيان باسمين نجم الشيطان للعال كل بني سفيان واحنا بعهد ذاك كلت واحنا بعهد ذاك بس لبو الغيره نضرب بس لبو الغيره Isma ana kulendaa, anapoteza يوم للعباس على العرض ضايت لاحظ شوف الشباك بيفتح من هين بالقض الحاج ومن تقرى للزياره هناك لاحظ على الشباك ومن تقرى للزياره هناك راح على الشباك لما ينحضن الاركان لما ينحضن الاركان نقرى يغزل ابو الغيره ندوي كل <تصفيق> بيع يوم للعباس مخرجا ومهندسا للصوت كرار الموالي كرار الموالي أداء الرادود اداء اردود الحسيني مل احمد القريشي كلمات الشاعر الحسيني مرتضى الذهباوي التصوير والمونتاج احمد الزيدي